وَأَنحِطُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَأَنحِطُ وحذو أن يبتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يبتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه ذنبهم <متعش> ببعض ذنوبهم اتولوا فلن انى يريد الله أن <ضلوبهم> من الناس لفاسقون وان <من لأدنى>